الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سوى وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهلك وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أصل الدين وقاعدته أمران الأول الأمر بإبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعادات فيه وتكفير من فعله شروط لا إله إلا الله الأول العلم بمعناها نفيا واثباتا الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب الثالث الإخلاص المنافي للكذب الرابع الصدق المنافي للكذب الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك السادس الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته السابع القبول المنافي للرد أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عنه الجنة وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه وفي الصحيح عن إتبان بن مالك رضي الله عنه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 وهو على كل شيء قدير مخلصا بها من قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤله ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم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 وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ومن السنه ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله يا أيها الذين آمنوا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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا هو تمام الانقياد وغايته ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وإنا على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لشائر مجنون ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم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 لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من ثقها في دين الله ونفاه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به نواقض الإسلام اعلم أن نواقض الإسلام عشرة الأول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 الذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو إقابه والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب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 الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسأه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر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 وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم إقابه التوحيد, التوحيد ثلاثة أنواع, أنواع. الأول, الأول توحيد الرموية وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم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 والآيات على هذا كثيرة جدا الثاني توحيد الأروهية وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا قال الله عز وجل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 وما للظالمين من أنصار وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والشرك الأكبر أربعة أنواع الأول شرك الدعوة والدليل قوله تعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، الثاني شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون،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 شرك المحبة والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر وهو الرياء والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم الكفر كفران النوع الأول كفر يخرج, يخرج من الملة وهو خمسة أنواع النوع الأول كفر التكذيب والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين النوع الثاني كفر الاباء والاستكبار والتصريق. مع التصديق والدليل قوله تعالى وَإِذْ قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبا استكبر وكان من الكافرين النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة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 النوع الخامس كفر نفاق والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون النوع الثاني من نوعي الكفر وهو كفر أصغر لا يخرج من المله وهو كفر نعمة والدليل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوء والخوف بما كانوا يصنعون أنواع النفاق النفاق نوعان اعتقادي وعملي النفاق الاعتقادي ستة أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم السادس الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم النفاق العملي خمسة أنواع والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت خان وفي رواية إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر معنى الطاغوت ورؤوس أنواع اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم وأما معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها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 الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعباده والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين واعلم ان الانسان ما يصير مؤمنا بالله الا بالكفر بالطاغوت والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،